صوت صوت صوت السماء صوت صوت السماء صوت صوت صوت صوت السماء صوت صوت السماء صوت صوت السماء صوتنا بالجنة صوت صوت السماء تغني لنا اظن الافاق يدلا صلا فرحان في العين صلا صحى القلب يا أهلا وسهلا بالنور نبع الحنان عطر الجنان صدر الأمان دفء الحيات طه الأمين زهر الحنين والياسمين والأم الياسين بالهوى بحره بحره في مده جزره بالاسراء والمعراج يا بالبشراء بالبشره بالاسراء والمعراج يا لاله بالبشره صوت السما تغنى انها طول الوتر وحيان يقرع الأجراس شعرا مما كذاجر الضوء ونهرا للأقصى وما بذ الحب جسرا يا رب الضياء منك حتى النجوم تستحي مرآته نبضاته نطقته نحو الكمال قلب الحبيب أنهار طيب سر عجيب سر الجمال وثبت نصه يسرد لك القصه بيوم الاسراء والمعراج من مكه للاقصى يوم الاسراء والمعراج من مكه للاقصى ثبت <تصفيق> غنى <تصفيق> اننا قطر العطر لحن صوت ثبت غنى اننا قطر العطر لحن السلاما لك يا والله يا من حد النجوم شمس البهائي معراجه امواجه افواجه نحو السماء متى نوره يا محلى السهره بالاسراء والمعراج سلمنا العتراء بالاسراء والمعراج سلمنا العتراء السمك ان نعلف الوتر لحن لحن صوت السمد غنى ما نضل الوتر